الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهله وإنت تجعل الحزن إذا شئت سهله يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إلا شئت سهلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت الرحيم ناتي لصيغة هذا هو الدرس العشرون من شرح شاذ العرف وقفنا عند قوله استفعلا كثر استعمالها في ستة معان. طبعا لحظة يا شيخنا استفعلا مزيد بثلاثة يعني هو ثلاثة مزيد بإيه؟ بثلاثة أحرف الهمذة والسين والتاء فاستغفر تفيد الطلب تفيد يا شيخنا فلما أقول استغفرت الله أي طلبت مغفرته وإذاك لما تقرأ في القرآن وإذا استسقى موسى لقومه أي طلب السقي لهم فكان استغفر الهامزة والسين وتاتة تدل على الطلب فإذا قلت أستغفر الله يعني أطلب المغفرة من الله شوف معنا الحروف الزيرة بتباليها معنى إزاي جميل خلاص يا شيخنا الثانية الصيرورة الصيرورة مولان نقول استحجر أطين أي صار حجرا أي صار يا شيخنا حجرا دي ص ص صيرورة إيه دي ح حقيقة فاهمة شغنا؟ آه لما نقول استحجر معنا قلنا الموضوع الصرورة قبل كده بس دي صيرورة حقيقة فلموا الاستحجر الطين يعني صار حجر حقيقيا في صلابته يعني اللي فات الثاني معنا جمد إحنا بنقول حجر الطين أيوة صار كالحجر, كالحجر. في تشبيه في الأول لكن ده لم يقول استحجر يعني صار حجرا بالفعل خلاص او مجازا كما في المثل ان البغاثه بأرضنا يستنصر صح ولا لا ده مثل يضرب للضعيف يصير قويا وللذليل يعز او يعز بعد ذل البغاث فهم شيخنا طائر اغبر ومن ضعاف الطير ويستنسر يصير كالنصر وطائر مشهور بقواته فهم شيخ فهم شيخ انا عايزك تفهم كده ان البواسه بارضنا يستنسر أيوة. <تصفيق> إن البغاثة بأرضنا إيه يستنصروا. إحنا قلنا البغاث يعني طائر ضعيف. ولما قال بأرضنا كأن صاحب المثل يعني يفتخر بقومه وعزه أهله فهم؟ يعني عاوزوا الضعيف في أرضنا يصروا قويا لمنعتنا إياه يعني. قد بالك؟ فعلا تذكر بيت الشعر لما قال إذا بلغ الفطام لنا رضيع عن له الجبابر ساجدين فهو يقول إن البغاسة بأرضنا يستنسر ويصر نصرا اللي هو أقوى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الطيور الجريحة صح؟ وكانه في إيه شيخنا؟ يعني فيه صح ولا طيب فلما يقول إن البغاثة بأرضنا يشخنا يستنسروا صح؟ هذا حقيق ولا مجازا يا مولانا؟ مجازا مجازا صح؟ وليس حقيقة يعني فيها تشبيه يا مولانا ماشي؟ أن يصير كالنسر في القوة وقال البغاث وفي برضه البغاث بالكسر طائر ضعيف الطيران ومعناه ان الضعيف بأرضنا يصير قويا قوي لاستعانته بنا فهمت يا اعتقاد صفه الشيء فهم يا لما اقول مثلا استحسنت كذا يعني في مساله خلافيه بين الفقهاء او بين النحاه فلم قلت استحسنت هذا الراي بمعنى ايه يا شيخنا بمعنى اعتقدت حسنه هذا الاعتقاد واضح طيب اختصار حكايه الشيء اظن عارفها دي لما استرجع مش ده نحتي امنا نعم استرجع اي قال ان لله وان اليه راجعون يبقى قل انتبه كده اختصار حكايه الشيء اختصار ايه حكاية طيب حكايه الشيء لما شخص وقعت له مصيبه فقال ان لله وان اليه راجعون لو اردت ان تحكي كلامه تحكي بنفس اللفظ الذي سمعته تقول قال فلان عندما مثلا مات له فلان إن لهن لا يرجعون. دحكت ال الجملة؟ لا أنت بتختصر تحكي تحك اختصار حكاية؟ فتقول استرجع فلان أي قال إن الله لا يرجعون. يبى استرجع دسمة حكاية أي شخنة؟ حكاية إن لهن لا. أيوة حكاية. يبى اختصار الحكاية. وبعدين كده قال خامسها القوة. قال اختصر؟ شوف واستكبر هو وجنوده كان احد لأن بعض الاسئله قال استكبر هو وجنوده فهو يسرع عن كلمة هو دين نعربها فاعل ولا كده وكويس يعني انساله عشان اجيبها يعني. الآن يعني الايه طبعا بتتحدث عن فرعون صح من الله ما يسع لما قال استكبره ده فعل ماضي مبني على الفتح الفاعل ضمير مستتر هو يعود الى فرعون هو ده توكيد للضمير المستتر طيب لحظة لحظة واستكبر هو وجنوده جنوده معظف على الضمير فلا يجوز عطف اسم ظاهر على ضمير إلا بعد توكيده اسمع كده أسكن أنت وزوجك لا يجوز أسكن وزوجك اذهب أنت وأخوك لا يجوز اذهب وأخوك يبقى إذا أردت أن تعطف اسمه الظاهر على ضمير مستتر لابد من إيه؟ من توكيد ضمير تظهر الضمير صح ولا عشان يصح العطف لنجد في كلام العرب أن تعطف اسم ظاهر على ضمير مستتر إلا بعد إيه؟ توكيده هذا معنى استكبره هو إيه؟ طب نيجل المعنى الصرفي استكبره أي قوية كبره صح يا شيخنا؟ استكبره اقوى في المعنى من تكبر ايوه والذلك شوف الآية اللي بتتكلم عن الشيطان اللي عن طول الله عليه واذا قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا بثقابة واستكبرة خلاص استكبر يعني قوية كبر تعالى يعني في الكبر صح يا شيخنا أظن واضح كده المصادفة عارف المصادفة دي ما أنا قلت في صيغة يا شيخنا أكرمته يعني وجدته كريما يعني لو ذهبت عندك وأنا لا أعرف عنك شيئا خلاص ففجأة أتيت بأفضل الطعام والشراب فأقول أكرمت أكرمته أي وجدته كريما وأبخلته يعني وجدته بخير هو نفس المعنى هو لما اقول يا شيخنا استكرمت زيدا بمعنى وجدته كريما طب استبخلته مش طلب هنا مش بطلب منه البخل سيستغفر له استبخلته يعني صادفته بخيلا طب واستكرمته يعني صادفته ها؟ كريما صح الشيخنا واضح مولانا ولا وربما كان أفعل بمع... ب... بمع... وربما كان بمعنى أفعال يعني فاستجاب له ربه بمعنى أجابه صح الشيخنا أظن واضح كده طيب ثم ان باقي الصيغ تدل على قوة المعنى زاد على اصله فمثلا اعشى وسبى المكان يدل على زياده عشبه أكثر من عشبة يعني بقول عشبه ال... ها المكان غير لما اقول اعشى وسبى تدل على ايه يا شيخنا زياده عشبه اي زياده الاصل انتهينا من الدرس والله اعلى واعلم صلى الله عليه وسلم باركنا الله محمد